بسم الله الرحمن الرحيم قد تربل الناس حسابهم وهم في غفلة بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلْ افْتَرَاهُ بَلُوا وَشَاعِرُمْ فليأتنا, فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا سِلَ الْأَوَلُونَ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ 129. وذلكنا هم وَكَم قَصََّ مِن قَغِيةٍ كََت وَالِ مَذ وَأَن شََأَِّ فَدَ قَمًَّا آ خَين فَلَمَّا أَّون سَنَئِذًا مِّنْهَا يَرْكُضُونَ Oh, well, 129. وله yahu oh. 121. لو كان فيه ما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون 122. 117. بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون Surah <laughs> al da 111. خلق الإنسان مِن عجل 112. تأريكم آياتي فلا تستعجلون. que tizi bao Fantando racum falaias 129. عاقب الذين سخرون الوضع <تصفيق> حَتْمٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَا يَقُولُ وَالْمَوَازِينِ نَضَّلْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا Well, hey, hey. ba oh. اللهم لا أكيدن أصنامك Oh. 129. ولما تعبدون 117. ويعقوب نافلة 118. جعلنا صالحين 119. وجعلنا مَلٌ الخَذَائِد إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا 117. ونوحا إذ ناذى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهلا 124. ونصرناه من القوم الذين كذروا بآياتنا 125. إنهم كانوا قوم سوء فأضرقناهم 129. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحوث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا 111. ففهمنا سليمان 112. وكلا آتينا حكما وَطإرَكُم فَل وََّ الن صََّعَتَ لَوزِلكُم لِلتُح صِينَكُم مِن بَسِكُم صولي ما من حاصف التن تغيير قل للشيء عالمين ومن الشياطين 117. <تضين> وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضو وأنت أرحم الراحمين سجبنا لوجوف فكن شفنا ما بي من ضر واتينا هو اهله 129. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من 117. وانتجرنا له ونجيناه من الغم 118. وكذلك ننجي <وزابة> قونت فوجا فنفخنا 117. أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون 118. وتقطعوا أمرهم بينهم كل 119. <تصفيق> فمن يمن من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعه وإنا ر الن قة أَهُلَ أَن النهُ ل يَجون حَ إذا فح تبيين سنن وقوت ربنا وعد الحق فإذا ذا ي شخصت ابصار الذين كفوا 119. فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل 119. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم 117. فهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون 118. إن الذين سبقت لهم منا kam